ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 لابئس ما كانوا يفعلون تَرى كَثيرا مِّنْهُم يَتَوَلَّوْنَ الَّذين كَفَروا لابئس ما قُدِّمَت لَهُم أَنفُسُهُم أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيهِم وَفِي العَذابِهم خَالِدون وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ماتخذوهم ما أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجد أن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرقوا